وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قابل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار قانة آناء الليل ساجدوا وقائم يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون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 ثَمَن اهْتَدَى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يضل عليها وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا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 قول اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.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 ولقد أُوحِي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركتَ لَيَحبطَنَّ عملك لئن أشركتَ لَيَحبطَنَّ عملك ولتَكُونَنَّ من الخاسرين بل لله فَعْبُدُوا كُمْ مِنَ الشاكرين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 وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم